رحمانا وغفرانك تغفر ذنوبنا وتقبل فأباها من تحتنا ألا تحزني قد جاء وفك تحتك Waa waaa ee فإما ترى إلا لا والله من رحم و خاليا ما يرون جئت اشريعهم يا عتمه أعلم كيف يكاد عظم من من وَجَعَلْنَا مِنْ قَبْلِهِ كنت وَكَلْنَا هَٰنًا مَا كُنَّا نُصْلِحُهُ وَعَلَيْهِ وَهَٰذَا